ولتَجِدَنَّهُمْ أحرَصَ النَّاسَ عَلَى حِيَاهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَحَدٍ مَنْهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزَحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ Allah bıcyr um bıma